ி க சிம்ாய دُونَ عَنَا وَلَا يَنْزِفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ குல் ஜி கணம் لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَّيْمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْ امين في سدرم مخضود وطن حيممض ودظللم مدود وماء ممس وب وفاك هتكيرا لا مقطوع ولا ممنوع وفرش مرفع اننا فَجَعَلْنَاهُنَّ إِنْ شَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبَكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ فَلَن تُمِنَ الْأَوَّلِينَ وَلَن تُمِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ في وحميم وظل من يحموم لَا بَارِدٍ وَلَا ிசமியூலி கரி كانوا قبل ذلك مثرا في وكانوا يصرون على الحنس الاويهم وكانوا يقولون اذا متنا وكن تَرَا بَن وَعِظَامًا أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَأَنْتُمْ أَن تُنْزَلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِقَاتِرٍ مِمَّا عَلِمُوا